مرحبا واللغز لوح بالسلام انطلق من للدفاتر والسلوك طار للنجمة تعلى ثم حام في مقيضه عايف ربط الشبوك منتظر لسهيل عينه للغمام طار حصقار شابك من تبوك أنتها قيضه وريشه بالتمام غايته أسراب يجعلها دكوك لو طرح بالمبتدا صلف الحمام الهدف خرب من الشبعه يزوك وين رامع أنطلق يطرد قوام راكب النفاث ما ينفع بيوك ويش بنت عالية قدر ومقام قد تسمى باسمها توأم ودوك وحدة قصية بعيدة يا كرام كلها مليا صناديد وشروك واختها وسط المداين والخيام أمي أمك لا وجدي مع أبوك وسلامتكم